يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع. عن الموجب لامتنائه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلا وبين أيضا في الأعراف وصاد أنه وبخه أيضا بهذا السؤال قال في الأعراف قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك الآية وقال في صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية وناداه باسمه إبليس في الحجر وصعد ولم يناديه به في الأعراف قوله تعالى قال لم أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين مقصوده به أنه خير من آدم لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار كما يوضحه قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قوله تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكدا أنه رجيم وبين في الأعراف وأنه خروج هبوط وأنه يخرج متصفا بالصغار والذل والهوان بقوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بين في هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين وصرح في صاد بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين قوله تعالى قال ربي بما أغويتني الآية قال بعض العلماء هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الآية وقيل الباء في قوله بما أغويتني سببية قوله تعالى لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الآية وقوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظن منه أنه يتمكن من إضلال أكثر بني آدم وقد بين تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وكل ايه فيها ذكر اضلال ابليس لبني ادم بين فيها ان ابليس وجميع من تبعه كلهم في النار كما قال هنا وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب الايه وقال في الاحرار قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك لمن تبعك منهم لام لن جهنم منكم اجمعين وقال في سوره بني اسرائيل قال فذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وقال في صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين معترفا بأنه لا قدرة له على إضلالهم ونظيره قوله في صاد ايضا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وعباد الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل لا أحتنكن ذريته إلا قليلا وقوله في سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وهم الذين احترز منهم بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين وبين تعالى في مواضع أخرى أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه الآية وقوله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك الآية وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقوله المخلصين قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمر بكسر اللام اسم فاعل وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام بصيغة اسم المفعول أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته